بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله السماوات والارض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات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 وَ لَكم لا تُم منونَ بالِاللي والَّسول يدُوك وَمسون ييدوكُم للتُم منِومِ رَِّك وَق وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميرات السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولا مَا تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورٌ 129. ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء وَلَا يَقُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات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 وَذلث النعجَ ك ر نَب ثُ يج فَتَرا الصفرَ ثم يق في القام وَفيِي خَةِ عذاام شَدل وَمفرة مِ الله وَالال وَم الحي الدُّ إِ متر س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 ومن يتول فالله هو الغني الحميد لقد ali ya'lam allahu man yansur wa li ya'lam allahu man yansur rusulahu bil ghaib inna allaha وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في القلوب الذين اتبعواه رأفة ورحمة ورهبانية لبتدعوها وَجَعَلْنَا فِي الْقُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً بِتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّ بِتِغَاءَ رِضُوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجَرَهُمْ وَكَثِيرٌ wamati wa lakum nuran tamshuna bihi wa One